أوم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم bagaç suhriye ve rahmet Rabbı kahirim mma